بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدرك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما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 اننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذنون وعيا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدك دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا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 يا ليتها كانت القاضيا ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا